ما الله الحمد لله رب العالمين كثيرا طيبا مباركا فيه <تصفيق> كما ربنا على عبد محمد صلى الله عليه وصحبه حول وقدمت شيخ رحمه الله تعالى في الله تعالى في التفسير ونوع هذا الاختلاف هل اختلاف تنوع او اختلاف تضاد نعم بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم على آله وصحبه أجمعين قال المصنف رحمه الله تعالى فصل في اختلاف السلف في التفسير وأنه اختلاف تنوع الخلاف بين السلف في التفسير قليل وخلافهم في الأحكام أكثر من خلافهم في التفسير وغالب ما يصف عنهم من الخلاف يرجع إلى اختلاف تنوع لاختلاف طباب اختلاف التنوع فرق بين اختلاف الطباب الاختلاف اختلاف التنوع يكون مراجعا إلى التعبير عن شيء واحد بأفراد متنوعة لا تعرض بينها فمثلا نفسر الصلاة المستقيم بالقرآن نفسر الصلاة المستقيم بالإسلام نفسر الصلاة المستقيم بالنبي صلى الله عليه وسلم هذا اسمه تنوع تنوع يعني أن كل هذه أفراد لهذه الكلمة وكل أفراد لا تعارض بينها أما التضاد فحين يكون الشيء ضد الشيء لا يجتمعاني سيفصر مثلا هذا بالأبيض وهذا بالأسفل هذا بالحق وهذا بالواضح فانتفصر مثلا يد الله سبحانه وتعالى لما خلقت بيدي باليد الحقيقية هذا التفسير الحق التي هي صفة من صفات الله سبحانه وتعالى هذا التفسير الحق أو أن, أن تفصل يد هنا بمعنى القدرة هذا تفسير باطل فلن نقول هذا ما اختلاف التنوير هذا ما اختلاف التضاد هذا ما اختلاف نعم السلف رحمه الله تعالى قلع عندهم الاختلاف في التفسير لأن الحمد لله الناس يعلمون الاسم العربي وأيضا مرجع تفسيرين من يكونوا إلى الأثر لهذا الاختلاف بينهم اختلاف يسير, يسير في التفسير في اختلافهم في الأحكام أعظم وأكثر من اختلافهم في التفسير قال الشارح رحمه الله تعالى هنا أثبت المؤلف أن السلف قد يكون بينهم خلاف في تفسير القرآن لكن اختلافهم في تفسير القرآن أقل من اختلافهم في الأحكام لأن تفسير القرآن هو تبيين ألفاظه ومعناها والمراد بها وهذا شيء يقل فيه الخلاف لكن الأحكام مبنية على الإجتهاد والنظر والخياف فصار الإختلاف فيها أكثر من الاختلاف في التفسير وذلك لاختلاف الناس في العلم والفهم وقد سبق لنا أن هناك فرقا بين التفسير بالمعنى والتفسير باللفظ أن تفسير اللفظ شيء وتفسير المعنى الذي يراد بالآية شيء آخر يعني أن اللفظ يفسر بمعنى بحسب الكلمة ويفسر بالمراد به بحسب السياق والقرائن. كما يكون الكلمة أن لها معنى معين، ك كما يقولون معنى حرفي. لكن الكلمة في هذا السياق تتضمن مثلا عموما أعلى تتضمن إدخال مفردات أخرى وغير ذلك. يعني قد يكون الكلمة مثلا معنى الحين مثلاً قد نسلي مثلاً معنى اللغوي لكن في هذا الصيق مثلا نريد الإشارة إلى معنى الشرعي وخذ وننطلق من المعنى اللغوي إلى المعنى مثلاً شرعي يعني الحين نفسر مثلاً, مثلاً إيمان بأنه التصديق من جاتي اللغة هذا يصح على بعض يعني المعاني هذا يصح لكن مثلا لما نريد نفسر إيمان في نصوص القرآن أو السنة أو كذا فلا نريد من الإشارة إلى المعنى الشرعي وهو التصديق الذي يضم الانقياد والإدعاء القلبي والقبول والمحبة وغير ذلك فهذا يكون السياق نفسه لهذه الكلمة قد يتلزم إليه أمر آخر ففرق بين تفسير الكلمة كمفردة وبين تفسير الكلمة كوضع في سياق الفرق بين اختلاف التنوع واختلاف التضاد أن اختلاف التضاد لا يمكن الجمع فيه بين القولين لأن الضبين لا يجتمعان واختلاف التنوع أنه يمكن الجمع فيه بين القولين المختلفين لأن كل واحد منهما ذكر نوعها والنوع داخل في الجنس وإذا استفق في الجنس فلا اختلاف اختلاف التضاب معناه أنه لا يمكن الجمع بين القولين لا بجنس ولا بنوع ولا بفرد من باب أولى واختلاف التنوع معناه أن يجمع بين القولين لاتشاقهما في الجنس ويختلفان في النوع وحينئذ هل يكون هذا اختلافا لا لان ذكر كل واحد من... ذكر كل واحد منهما نوعا كانه على سبيل التمثيل وسياتي المؤلف بامثله لذلك قال المصنف رحمه الله تعالى وذلك صنفان أحدهما أن يعبر كل واحد منهما عن المراد بعبارة واضحة غير عبارة صاحبه تدل على معنى في المسمى غير المعنى الآخر مع اتحاد المسمى بمنزلة الأسماء المتكافئة التي بين المتراضفة والمتبايدة أحدهما. أحدهما. أحدهما أن يعبر كل واحد منهما عن الموضب عبارة موضحة غير عبارة صاحبه تدل على معنى في المسمى غير المعنى الآخر مع اتحاد المسمى يعني مع اتحاد الجنس فالجنس متحد لكن إيه النوع قد يختلف هذا يعبر يعني على معنى معين وهذا عبر عن معنى آخر لكن الاتحاد لإيه المسمى واحد نعم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 فليس دعاؤه باسم من أسمائه الحسنى مضاد لدعائه باسم آخر بل الأمر كما قال الله تعالى قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى قال الشريف رحمه الله تعالى اختلاف التنوع جعله المؤلف صنفين الأول أن يعبر كل واحد منهم أن يعبر كل واحد منهم والضمير هنا منهم يعود على الصحابة رضي الله عنهم بل على الثلاث إن شئتم ليشمل الصحابة والتابعين يعبر بعبارة غير عبارة صاحبه لكن تدل على معنى في المسمى غير المعنى الآخر مع اتحاد المسمى يعني معنى. انهما اتفقا على المراد لكن عبر كل واحد منهما عنه بتعبير غير تعبير الأول وإلا فهما متفقان كما لو قال قائل في تعريف السيف السيف هو المهند وقال الثاني السيف هو الصارم وقال الثالث السيف ما تقطع به الرقاب وما أشبه ذلك فهنا هل هذا خلاف في الحقيقة ليس بخلاف وقال إنسان الغضنفر الاسد الأسد وقال الثاني القصورة وقال الثالث الليس وما أشبه يكون هذا خلافا لا ليس خلافا ولا تنوعا أيضا لكن كل لفظه تدل على معنى تدل عليها اللفظه الأخرى والمسمى واحد ليس <تصفيق> خلاف. يقول هذا خلافك لا ليس خلافا ولا تنوع على لا لوضة عليها الاخرى ومشانها. ليس خلافا عندك إيه؟ ليس خلافا, أيه أيه؟ ليس خلافاً نعم نعم يعني ليس خلايا ولا تضضا في المعنى بل هو من التنوع تعبر عن كلمة وحدة عن السيف تقارب بأنه الصارم أو بنوع المهند هذا كله معاني لمسمى واحد هو السيف نعم أنت لا مستخدمش على هذا الله يستخدم التنوع ليس هو خلاحا ولا تنوعا المعنى واحد لا هو السيف والصارم على أيوة سبعة سبعة تنوعة نوع تنوع يعني أنا طب ما هذا و الثاني ما في لكن التعبير نفسه التعبير نفسه حصل فيه اختلاف في التعبير هذا عبر هذه الأظرة هذا عبر هذه الأظرة هذا عبر هذه الأظرة لكن المعنى واحد خلاف الطبل هذا يكون الظهر هذا يكون قال الشارح رحمه الله تعالى قول المؤلف بمنزلة الأسماء المتكافئة هنا إشكال إلا أن يكون المؤلف يقصد بها معنى آخر لأن المتراضفة هي الدالة على معنى واحد والمتباينة الدالة على معنى فهذه الأسماء باعتبار ذلالتها على المسمى متراضفة وباعتبار دلالتها على معنى يختص بكل لفظ منها تكون متباينه قال الشارح اسماء الله كما تعرفون كثيرة جدا لكن مسماها واحد فهي مترادفه من حيث دلالتها على الذات متباينه من حيث اختصاص كل اسم منها بالمعنى الخاص به وكذلك أسماء الوسول صلى الله عليه وسلم متعددة فهي باعتبار دلالتها على الذات متراضفة وب... يعني فالرحمن الرحيم منذ ب이를 أسماء الرحمن الرحيم الالالالا على الفتاح كل هذه أسماء باعتبار دلالتها على مسمى واحد هي متراضفة وباعتبار دلالتها على معاني مختلفة فالرحيم ذلون على صرور الرحمن والعليم ذلون على الصرور العلم جيدا هذه هنا تكون متبائنة، هي متبائنة باعتبار إيه المعنى، ومترادفة باعتبار دلالتها على مسمى واحد أو على ذات واحدة. والله سبحانه. وكذلك أسماء الرسول صلى الله عليه وسلم متعددة، فهي باعتبار دلالتها على الذات مترادفة، وباعتبار دلالت كل لفظ منها على معنى آخر متبائنة. وكذلك القرآن يسمى القرآن والفرقان والتنزيل وغير ذلك فهذه الألفاظ باعتبار دلالتها على القرآن مترادفة وباعتبار أن كل واحد منها له معنى خاص متباينة إذا هذه الأسماء الثلاثة باعتبار دلالتها على الذات مترادفة وباعتبار دلالة الأول على العلم والثاني على القدرة والثالث على الرحمة فهي متباينة لكن المؤلف رحمه الله لتشبعه بهذا العلم صار بد أن يذكره هنا في أسماء الله سبحانه وتعالى انقسم الناس فيها إلى أقسام منهم من جعلها أعلاما محضة لا تدل على المعنى إطلاقا ومنهم من جعلها فدع بلا فدع بلا يقول والبصير البصير وكذا كذا معنا لا هي أعلام محبة في أعلام المحضر. هذا على قول المتفدح الماطل ومنهم من جعلها أعلاما وأوصافا ومنهم من قال يجب أن نقول إنه حي ولا نقول إنه ليس بحي فالباطنية لا يقولون إنه حي ولا ليس بحي يعني يقول لا نقول إنه حي ولا نقول إنه ليس بحي إذن ما هو هم يجيبون على هذا يقولون لأن الحياة والموت لا يصح نفيهما وإثباتهما إلا لمن هو قابل لذلك والله تعالى ليس بقابل للحياة ولا للموت ولهذا لا يوصف الجدار بأنه حي ولا ميت وبماذا نجيب على هذا نقول لهم إن دعواكم إن الحياة والموت لا يوصف بها إلا من كان قابلا لها مجرد دعوة أو عرف مصطمع فالله سبحانه وتعالى وصف الأصنام بأنهم أموات ونفى عنهم الحياة فقال والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون أموات غير أحياء وهم يعبدون شجرا وحجرا وما أشبه ذلك فانتقض قولهم بنص القرآن ثم نقول لهم هذ أننا تنزلنا معكم لكن أنتم تقولون أننا نقول إنه موجود ولا غير موجود فنفيتم عنه الوجود والعدم وهذا مستحيل بالتفاق العقلاء إذا المتضبطان لا يجتمعان ولا أتفعلوا لا يشتبعان الأبيض ولا يرتفعان يعني الاثنين يبقى لا ولا لأن المقابلة بين الوجود والعدم مقابلة بين نقي يجب إذا ارتفع أحدهما أن يثبت الآخر او أو من تفسير أبيض والأسد نقول الموجود والمعدوم. فالوجود والمعدوم لا يجتمعان يبقى موجود معدوم وقت واحد ولا يرتفعان يبقى لا موجود ولا معدوم. لا Νية موجودا معدوم. فالمتنقبان كده القائدة يقولون كده المتنقبان لا يجتمعان معا ولا يرتفعان يقولن يجتمعان معا ويرتفعان ثويا بل إما يوجد أحدهما دون آخر أو يرتفع أحدهما دون آخر لا يجوز أن نقول أن الله موجود ولا يجوز أن نقول أن الله ليس بموجود لماذا؟ قال لو قلنا إن الله حي شبهناه بالأحياء ولو قلنا أنه ميت شبهناه بالأموات نقول وعلى زعمكم شبهتموه بماذا؟ بالمستحيلة. بالجمادات. ما دام تقولون أنه غير قابل للحياة والموت كالحجر إذا شبهتموه بالجماد فإذا تقلنا إلى المرحلة الثانية. وهي قولهم لا نقول موجود ولا غير موجود يعني أنك إذا قل إنه موجود فقد ألحت وإن قلت معدوم فقد ألحت هذا غير ممكن نقول الآن شبهتموه بالمستحيلات والممتنعات التي لا يمكن وجودها وهذا مر علينا في التوحيد إذن هذا مذهب الضاطنية في الله عز وجل يقولون ما يمكن نثبت لله اسما ولا معنى بل ننفي عنه النقيضين والآخرون المعتزلة وأهل الظاهر الذين غلوا في إثبات الظاهر يقولون إننا نثبت الإسم لكن ما نثبت له معنى ونقول هذه الأسماء مجرد أعلام فقط سمع بلا سمع عليم بلا علم رحيم بلا رحمة وهكذا مجرد علم كما أنك تقول لهذا الرجل محمد وهو مزمن ما فيه خصله حميده وتقول لهذا الرجل عبد الله وهو من أكثر عباد الله إذا ما معنى قولنا عبد الله مجرد علم يعين يعين مسماه فقط هم يقولون اسم الله هكذا اعلام محضه وبالتالي تكون كاسم البشر زي مثلا فلان اسمه إبراهيم فلان اسمه عباس فلان اسمه كذا عالم أو حتى لو كانت اسماء تحملوا مثلا أوصافا صيبة زي محمود زي كذا زي محمد زي مثلا صالح لكن ما كان لانه لأنه صالح ولا لوحظ هذا المعنى إنما هي عالم مجردة فممكن نقول يا صالح تعال صالح أو صالح ولكن هو من أفضل تخلق الله لكن أوصاء أسماء الله سبحانه وتعالى لابد أن يرعى في هذا الأمر أنها أعلام وأوصاف أعلام تتضمن أوصافا أسماء خسنة تتضمن معاني كاملة من أجل هذا منع العلماء طبعا نعرف أن الطائفة أن الاشتراك النفظ بين أسماء الله وأسماء المخلوقين قد تكون موجودة في بعض الأسماء سمى الله نفسه سميعا ونسمى الإنسان نفسه ونسمى الإنسان نفسه بصير ونسمى الإنسان بصير فأنت توصل منك ثميع بصير رؤوف رحيم والله كذلك سبحانه وتعالى لكن قالوا إذا لوحظ في الاسم يعني في البشر إذا لوحظ في الاسم المعنى معنى الصفه وأنه ما سمي إلا للمعنى هذا فانه يمنع وذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لما غير أبا الحكس قال أنت أبو شريح ليه؟ لأنه لاحظ في هذا الصفة اللي كان يحكم به الناس وكذا وكذا حكم الحكم الحكم فلان الحكم وكذا فلما لاحظ في هذا المعنى منع النبي صلى الله عليه وسلم مثلا السيد يعني أنه لا يحظون سيد عادي لكن لو إحنا ما سمنا إلى بصفه السيادة فيه فقلنا هذا سيد روحوا للسيد تعالوا عند السيد اذهبوا إلى السيد ليحكم بينكم اذهبوا إلى كذا نقول لا هذا يمنع حينئذ لأنه لوحد فيه الصفة فإذا أسماؤنا عبارة عن أعلى مجردة في الحقيقة لكن أسماؤ الله عن عبارة عن أعلى من أصف فإذا لوحد في الإسم الصفة فإذا ما سمي هذا إلا للصفة فإنه يكون حينئذ ممنوعا إذا كانت أسماء لله سبحانه وتعالى هم يقولون اسماء الله هكذا أعلام مخضة ما لها معنى ما تحمل معنى إطلاقا وهذا من كلام المؤلف جاء به استطرابا وإلا فلا دخل له بالتفسير لأنه قال وليس هذا موضع بصد ذلك اللهم إلا قد يقال قد يدقل في التفسير من حيث إن في القرآن أسماء كثيرة لله عز وجل أسماء كثيرة إن في القرآن أسماء كثيرة لله عز وجل. صحيح. مثا أكمل ماشي؟ قال شيخ الإسلام. قال شيخ رحمه الله تعالى ومن أن ترى أسمائه على صفاته من يدعي الظاهر. فقوله من جنس قول غلاة الباطنيه القرامطة الذين يقولون لا يقال هو حي ولا ليس بحي بل ينفون عنهم نقيضين فإن أولئك القرامطة الباطنيه لا ينكرون اسما هو علم هو علم محض كالمبمرات وإنما ينكرون ما في أسمائه الحسنى من صفات الإثبات فمن وافقهم على مقصودهم كان مع دعواه كان مع دعواه الغلو في الظاهر موافقا لغلاة الضاطنية في ذلك وليس هذا موضع بسط ذلك